الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ي أ ك ل و ا ويتمتعوا ويلههم ا ل أ م ل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون 私たちはこの世を変えたこ ل を知っているのですが、私たちはこの世を変えたのですが、私たちはこの ا を変えたのです。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 「そして私はこの世 ل 変えない」 سرق السمع ف أ ت ب ع ه شهاب مبين و ا ل أ ر ض مددناها و أ ل ق ي ن ا فيها رواسي ا و أ ن ب ت ن ا فيها من كل شيء موزون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 私はこの世を去るのはこの世を去るのはこの世を去るのはこの世を去るのはこの世を去る وما أَنْتُمْ لَهُ ب خ انا ز ي ن و إ لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 「紅葉」「紅葉」「紅葉」「紅葉」「م 葉」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 افانك من المنظرين إ ل ى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أ غ و ي ت ن ي لازينن لهم في الارض و ل أ غ و ي ن ه م اجمعين إ ل ان عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إ ل ا من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 ラヤマスウム فيها نصب وما هم منها بمخرجين ن بِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن ع ذ ا ب هو العذاب الأليم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 قال أ ب ش ر ت م و ن ي على ام السني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من ر ح م ة ربه إلا قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين إ ل آل الى آ لوط لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا انها امرأته لمن الغابرين فلما جاء لوط المرسلون قال إ ن ك م قوم م س ل و ن قالوا ب ل جئناك ب م ا كانوا ف ي ه يمترون ي ت و ن أ ا ك ب ا ل ح ق و إ ن ا ل د ق و ن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 ف شركه الهدى ك ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 إ ن في ذلك ل آ ي ة للمؤمنين و إ ن كان أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ة لظالمين فانتقمنا منهم و إ ن ه ما لبى امام مبين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 وان الساعه ل آ ت ي ه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم 「私たちのために」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 ت ه ز ئ ي ن الذين يجعلون مع الله إ ل ه ا آ خ ر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين